وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البقر اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكَرِينَ حَرَمًا أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا